بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من, من علق اقرا وربك لك رب الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم تغناء ان الى الله بكورا اوي الذي يثا هل الذي اضلا اويت انك على الهدى اوي فإن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى فلينعو ماديا سمجعو الزبانيا كلا لا تطعه والجد وقطيد